فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي نفل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا لكل كافرون أولم يكفروا بما أوتي موسى من